صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد يا عباد الله لا شك ان الغايه التي من اجلها خلق الله الخلق هي عبادته وحده لا شريك له وما خلقت الجن والانثا الا ليعبدون فقد الله جل وعلا في العباده اعظم فريضه واكد واجب وهذا التوحيد ما هو الا رحمه من الله لعباده اداؤنا للعبادات يا عباد الله نفعه لنا لان الله جل وعلا مستغني عن عباداتنا يقول الله جل وعلا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 يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانثكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء رواه البخاري وفي ذكر الاضاحي والهدي وذبح هذه البهائم لله جل وعلا وهي عباده قال الله تعالى لن, لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم نفع العباده يا عباد الله حاصل لنا اولا واخرا ولهذا قال اهل العلم ان مبنى هذه الشريعه هذه الاوامر وهذه النواهي التي يتذمر بعض المسلمين منها ويستثقلونها مبناها على تحصيل مصالح العباد في الدنيا والاخره اداء العباده باخلاص لله جل وعلا كما امر الله وكما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو سبيل سعاده البشريه كلها العباده هي الزمام الذي يكبح جماح النفس البشرية أنتلغ في الشهوات المحرمة العبادة هي السبيل الذي يحجز البشرية عن التمرض على شرع الله جل وعلا أي خلل في عباداتنا يعود غرره علينا نحن وإن أعظم مقاصد العبادة أن تحصل التقوى التي تهدي صاحبها عن الوقوع في المعاصي انك لا تستغرب يا عبد الله اذا علمت ان رجلا لا يصلي ولا يؤدي الفرائض انه يشرب الخمر ويقترف الفواحش وربما يسرق ويقتل ويفعل ويفعل لا تستغرب ولا تستغرب ان يقوم طواغيث هذا العصر من امثال ثارون وبوش وامثالهما ان يقوموا بهذه الجرائم العظيمه على مستوى البشريه من اغلاق للحرص والنسل لا تستغرب على هؤلاء فهم لم يؤمنوا بالله العظيم هؤلاء كفر لكن ان يقوم بشيء من هذه الجرائم او المخالفات العظيمه اول فاحش رجل يؤمن بالله ويؤدي شيئا من الفرائض هذا امر يستغرب لان الله جل وعلا قال واقم الصلاه ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنكر الله يقول انها تنها عن الفحشاء وعن المنكر فلماذا لم يحصل شيء من هذا بكذا من ممن يؤدون شيئا من العبادات ان العباده اذا كان اثرها ضعيفا او ميتا فهذا دليل على ان فيها خللا ان الخلل يوجد في قلب هذا العابد من قله الخشوع وقله الخضوع وقله التقوى وقله اخلاص في عباده الصوم جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لم يدع فول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يذع طعامه وشرابه رواه البخاري اذا كان الصوم لا يرضى باثر فقد العبد اثر هذه العباده الذي يؤدي العباده ولم يحقق في قلبه مقام العبوديه لله فكانه ما ادى هذه العباده لان سرود القلب من اعظم الافات التي تفسد العباده او تقلل فائدتها ولا شك انه لا يوجد مثال احسن من الصلاه في حديث عمار رضي الله عنه يطلع عليه الصلاه والسلام ان الرجل لا ينصرف يعني من الصلاه وما كتب له الا عشر صلاه تسعها ثمنها سبعها سدسها خمتها ربعها ثلثها نصفها الناس ياخذون من الاجر على قدر ما استحضر وخشع واستقى في هذه العباده وهذا ما يفسر لنا مع الاسف الشديد سلوك كثير من المسلمين المخالفين لاداب واحكام الاسلام في معاملتهم للاخرين بل في علاقتهم بالله جل وعلا عباد الله ان هذا الامر الذي نتحدث عنه انه من اعظم المصائد التي جلبت على المسلمين ما تسمعون وترون من احوال المذرياه صار الاسلام شعارا اكثر منه روحا اين الذي اذا صلى صلى وهو يستشعر انه واقف بين يدي الله عز وجل ويشعر بالانكسار بين يدي الله يستحضر نيه التقرب انه الان يؤدي عباده لله جل وعلا والله عز وجل ينظر فيها اما ان يتقبلها او غير ذلك من منا اذا صلى يستحضر هذه المعاني من منا اذا قرأ القران الفاتحه ام القران وافضل سوره في كتاب الله من من اذا قراها ونحن كلنا نحن معاشر المسلمين كلنا نقرا الفاتحه مرات عديده في اليوم والليله من منا اذا قراها واطى قلبه لسانا حتى ينصرف من صلاته وهو يستشعر معانيها انظروا الى حال كثيرين يدخلون في صلواتهم وقلوبهم سالده في اوديه الدنيا والافكار تتردد على انستهم ثم اذا خرجوا وكان شيئا لم يحصل كما دخلوا الى السوق وخرجوا دخلوا الى المسجد وخرجوا ان حقيقه الايمان التي امرنا الله بها هي ان تتواضع عباده القلب مع عباده الجوارح فتتحقق عبودية القلب مع عبودية الجوارح فنحسن العبادة راطنا كما نحسنها ظاهرا ونعلم أن الله غني عن عباداتنا عند ذلك سنلمس آثارها الطيبة سنلمس آثار العبادة الطيبة وقد جاء في بعض الأحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ان في اخر الزمان يرفع الخشوع بل قال اول ما يرفع الخشوع حتى انك لا تدخل المس لا تدخل الى المسجد فلا تجد خاشعا هذا ايها الاخوه هو حاله هو حالنا مع العباده واذا لم ينتبه الواحد منا الى هذا الامر فانه ربما سمع المواعظ وقرا العلم ولم يتغير من هذه شيء لانه لم يجاهد نفسه على تربيتها على الخضوع لله في اداء العبادات اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه هو الغفور الرحيم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 إنه يجب على كل مسلم يحب النجاة لنفسه أن يستعين بكل وسيلة تعينه على إحسان العبادة لا فيما من جهة القلب وأعمال القلوب تذكر يا عبد الله دائما أن الله عز وجل لم يخلقك إلا من أجل عبادته تذكر ذلك وأنت تسوق سيارتك ذاهبا إلى عملك تذكر هذه الغاية وأنت تبيع وتشتري تذكر هذه الغاية وأنت تأكل تتمسع جنع من الله تذكر دائما أن الأهم أن تخرج من هذه الدنيا وقد أديت هذه العبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومن الوسائل المعينة المجاهدة على حضور القلب وذلك بالنية من جهتين من جهه تمييز العمل نفسه قبل الشروع فيه دائما تذكر انك اذا جئت الى صلاه مثلا ان هذه عباده وانك ستؤديها لاجل لاجل لاجل ان يرضى الله عز وجل عنك وهكذا ومن جهه ثانيه تذكر الاخلاص لله انك لم تنوي بهذه العباده اي شيء اي شيء الا مرضات الله جل وعلا ومن الوسائل أيضا التي تعين على إحسان العبادة باطلا التهيئ للعبادة والاستعزاب لها وتعظيم شأنها على سبيل المثال الصلاة عود نفسك يا أخي المسلم على التبكير إلى المسجد حتى لو لم تصل في المسجد لعذر تهيئ إلى الصلاة قدر الإنسان في صاحبه تهيئ نفسي وروحي وقلبي ولذلك حث النبي صلى الله عليه وسلم على التبكير الى المساجد وكل عباده استهيئ لها بحسبها ومن الوسائل ايضا الابتعاد عما يشوش القلب اثناء العباده وقد ورد النهي عن ان يصلي الرجل الى ما يشغل الى ما يشغله وجاء النهي عن ان يصلي الانسان بحضره طعام او وهو يدافع الاخبتين كل هذا من اجل ماذا من اجل ان ينخلع القلب من علاائق الدنيا وينجذب الى الحقيقه التي اراها الله حقيقه العباده ان يتجمع في قلب العبد وفكره وجزانه الاتجاه الى الله والتقرب اليه اجتهدوا يا عباد الله على تحقيق هذه المساله وهي صعبه جدا صعبة جدا على من استوعبها والله انها لا سهله على من رق قلبه لها واجتهد في تحصيلها فان الله جل وعلا لم يجعل هذه الجنه الا لعباده المتقين ولم يجعل هذه النار الا لعباده المتمردين على شرعه وكل واحد من هؤلاء اعطاه اختيارا اعطاه اختيارا النفس البشريه تملك من الاشياء امورا كثيره هي قادره على تحصيلها وذلك باذن الله فمن من يستفيد من هذه الطاقات التي تملكها نفسه الذي يثقل الله اعطاه الله السلاحين والذي تمرد على شرع الله اعطاه الله السلاحين ايضا هذا هذا وهدا هذا هدا هذا الى الجنه وهدا هذا الى النار وكل باختياره وما ربك بظلام للعبيد عباد الله ان هذا الامر مهما حصل فيه من التكرار ومهما حصل فيه من ترديد الكلمات فان ذلك لا يكفي لانه هو الهدف الذي من اجله خلقنا فاستمعوا يا عباد الله وجاهدوا انفسكم على تحقيق هذا الامر فان فيه النجاة باذن الله تبارك وتعالى اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الناجين يوم القيامة اللهم اجعلنا ممن يحقق لك العبادة اللهم اجعلنا من اهل التوحيد الخالص اللهم انا نسالك ان تهدي قلوبنا وان تفلح اعمالنا اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم اعز الاسلام واهله واذل الكفره واهله اللهم نجد اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم نجدهم في فلسطين ونجدهم في افغانستان ونجدهم في شيشان وفي كشمير وفي العراق اللهم احمي إخواننا المسلمين في العراق من كيد الصليبيين واليهود اللهم ادفع عنهم كل بلاء اللهم رد كيد الكفرة في محورهم اللهم من تهيأوا لقتال المؤمنين والتسلط عليهم اللهم سلط عليهم جندا من جنده اتهدوا يا عباد الله في الدعاء فإن الله عز وجل لا مكره له إن الله جل وعلا جعل الدعاء من اعظم الاسباب واكثر المسلمين اليوم لا يملكون الا الدعاء لكنه يجب علينا ايها الاخوه ان نفكك اسباب الاستجابه بطاعه الله جل وعلا اكثروا من الدعاء على هؤلاء الكفره المتسلطين الطواغيث رؤوس الطواغيث لعنوهم في كل صلاه لعنوا رؤوس الطواغيث ودعوا عليهم فان هذا من سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ربما قام عبد منا صالح حقق العبوديه في ثلث اللحظه فدعا الله عز وجل ترتفع هذه الدعوه لا يقف امامها احد حتى يستجيب الله جل وعلا دعائه فنرى التنكيله بالكافرين مما مما يجعل عيوننا كلنا مما يجعل عيوننا كلنا قد قرت بمثل هذا العمل اننا ايها الاخوه ننتظر ان ينزل الله جل وعلا عذابه ورجزه على هؤلاء الطواغيت اللهم عدل عقوبتهم اللهم عدل عقوبتهم اللهم عدل عقوبتهم اللهم, اللهم ارح العالم من شرهم اللهم ارح البشريه من شرهم اللهم سلط عليهم كل جند من جنده انهم لا يعجزونك وانت رب العالمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين